اسرار وللفتوى شرائطها واهل العلم اقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه ابرار كتاب الله رائده وجل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فذا مجلس للإجابة على الأسئلة الوردة لإخواني في قناة الرحمة وفقهم الله لكل خير أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته هذا ويستعين بالله للإجابة على ذير الرسائل القصيرة إلى أن ترد الأسئلة من المتصلين والمتصلات إن شاء الله تقول إنها مطلقة وتزوجت زواجا عرفيا في وجود شهود وبدون علم أهلها لا هذا حلال أم حرام هذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وهذه ليست لها ولي وقال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل قال وقال الله تعالى فانكحوهن باذن اهلهن فهذه المراه زواجها باطل وعليها ان تصحح العقد بان تدفع وليا من اوليائها كي يزوجها والله اعلم السلام عليكم يقول اصابني وزوجي حسد ماذا نصنع ارقي نفسك بالمعوذات مع صورة قل هو الله أحد واتفلي في يديك وامسح رأسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كناذا اشتكى نفث في يديه بالمعوذات ومسح بيما رأسه وما استطاع من جسده وقال في شأن المعوذتين ما سأل سائل بمسليما ولا تعوذ متعوذ بمثلهما هذا وأكسر أيضا من الدعاء فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر دعا ودعا ودعا عليه الصلاة والسلام السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل بارك الله فيك شيخنا الفوض <تصحيح> وفيك بارك الله حضرتك ممكن أنا مش عارف هو سؤال ولا استفسار فممكن حضرتك أتكلم وحضرتك تسمي المسميات إن شاء الله بقى نسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن يزيدنا إن شاء الله حضرتك بالنسبة للمجلس العلماء أو إمبارح أو تقريبا كان مزاعف أنا ما ما يعني ما حصل الشرف أن أنا استمعت إليه ففرقت على هذا النهاردة فلاحظت في شيخ فاضل لنا أن نقبل يداي جميعا وجميع الشيوخ والعلماء كلهم فبيقول أن في على قناة الناس كان في مشكلة تقريبا بين السلفيين والإخوان فأصلح بينهم وعملوا حاجة اسمها مسك شرف فأنا دخلت نفسي أو روادت نفسي إزاي إحنا اللي هندعي للإسلام وإزاي إحنا اللي هنطبق الدستور ونقوم بعمل المساكات من الآن لكي نفترك مثل باقي البلاد ونبدأ نعملها أحزاب أو مثلا جماعات أو, أو, أو يسمونها فصائل ليه ما نقولش مثلا قال الله قال الرسول وانت الله عاية الحكم مثلا مثلا زي ما أنا كتبت كلمة الحكم وعملت عليها سيرشي في القرآن طلع مثلا بتعتبع ثمان أيات فيهم أحكام الله هل الأحكام دي هذه لا تكفي بدلا من هذا المساك الذي نختلف عليه في مدعه ونخد أح... بيننا تحسنت و... أحسنت اسمع لي أحسنت فيما أصبر علي أحسنت فيما قلت وأحسنت فيما فيما أحسست به ولكن أنا ما ضريت عن ميثاق الشرف الذي تفضل بذكره الأخ الطبيب الشيخ سعيد ابن عبد العظيم وفقه الله له كل خير فما ضريت على شيء عن ميثاق الشرف هذا لكن ما هل هي كأشياء خاصة ب بأقوام معينين مع أقوام معينين أم ماذا أما نأوه هو لا يقصد مطلقا أن يكون هناك شيء غير كتاب الله وسنة رسول الله لكن قد تكون هناك اتفاقات جانبية في أمور معينة لم يفصح عنها في المجال لكن لعله إن شاء الله يوضح مراده في مجلس لاحق وإلا لنا ولا فضيل الشيخ سعيد بن عبد العظيم ولا غيرنا المشايخ نقبل أي شيء يخالف كتاب الله ولا نقبل أي شيء يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضاً ما دمت ذكرت مجلس الأمس أعتذر نيابة عن إخوان المشايخ أو عن عدد منهم عن استناء المفرط على فضيل الشيخ محمد حسام الأمس فذلك ثناء لولا أن الشيخ غفر الله له وشفاه الله خارج من مرض لا توقفنا ولكن من فرحة الناس ترك الناس شيء ما لكن عن استناء الذي اشتكى منه البعض اقول مؤكدا ان الافراط في الثناء ليس من سنتنا ولا سنه نبينا عليه الصلاة والسلام بل قد اثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال وايحك قطعت عنق اخيك قطعت عنق اخيك قطعت عنق اخيك ان كان احدكم لا محال تفاعل فليقل احسبوا فلانا كذا وكذا والله حسيبه ولا اذكي على الله احدا كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر احسوا في وجوه المدى التراب ولكن أما فرحة الناس حصل بعض التجوز حتى في الألفاظ التي قد تخدش في العقيدة وإن شاء الله كل ذلك يصوب ويعدل فاعتذر سلفا عما كان من إفراط في السناء وأنصح الأخوات المتصلات أن يتقين الله في أصواتهن عند عرض المراد فإن ربنا يقول وقلنا قولا معروفا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام رحمة الله لو سمحتي يا شيخ مصطفى عايز أسأل لو أنا خرجت للعمل وأنا مش محتاجة هل أخذ ذنب إذا خرجت للعمل وأنت لست بمحتاجة هل تأخذين ذنبا أم لا هذا بحسب العمل والملابسات المحيطه به فإذا كان العمل في نفسه حلالا والملابسات المحيطه به لا تخالف الشرع جاز العمل ولا تأثمين أما إذا كان العمل في نفسه محرما أو كانت الملابسات المحيطة بيتوقعك في الحرام فتأثمين بقدر ارتكابك للمحرمات والله أعلم السلام عليكم الشيخ. الحمد لله. الله يكرمك يا رب. السؤال إنه تكرم. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للشرك، الشرك الأكبر كلنا نعلمه. ما هو الشرك ال الأصغر وما هو الشرك الخفي؟ وكيف يقى المسلم الناس أن يقع فيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن الشرك الأصغر أو الشرك الخفي فهو من الرياء الرياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله إذا جاء الناس بأعمالهم يوم القيامة ذابوا إلى الذين كنتم ترؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء فالشرك الأصغر منه الرياء وقد سأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الإسناد بذلك ضعيف عن لاجل لهذا فقال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشريك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم لكن سند هذا الخبر ضعيف جدا هذا ومن الأمور المساعدة على إبعاد الرياء أن تكثر من أعمال الصلاح سرا كان تصلي في الليل بعيدا عن أعين الناس كأن تتصدق بصدقة سر وبالله التوفيق السلام عليكم الحمد لله بص يا شيخ عليا صيام اللي هي صوم يجوز يجوز لكن تكون بنيه القضاء لا بنيت التنفل لأ... خلاص السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم يسال سؤال هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في بيته بعد صلاه الجمعه احيانا كان يصلي ركعتين في بيته واحيانا كان يصلي اربعه في المسجد احيانا يصلي ركعتين في المسجد ايضا اما التفصيل الذي فيه ان انه كان يصلي اربعه في المسجد بعد الجمعه إذا صلى في المسجد ويصلي ركعتين في البيت إذا صلى في البيت يعني إما أربعة بعد الجمعة في المسجد وإما ركعتان في البيت فهذا التفصيل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قول عبد الله بن عمر أفعاله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أما الرسول فالأمر في شأنه متسع بدون هذا التقييد والله أعلم السلام عليكم تمارين عليكم السلام لو سألتُكَ كنتُ أتعجب عن استقبال الحجر الاسود ليكون قبل الطواف أنداد الطواف. استلام الحجر الأسود يكون أثناء الطواف وأيضاً في بداية الطواف، في بداية الطواف وأثناء الطواف. إن استطعت فعلتي، إن لم تستطيعي فلا شيء عليك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم عليكم السلام الله وبركاته نعم عليكم السلام الله تفضل الشيخ. الحمد لله والله لو كنت في قناة الزجية على الميزة اسمها القناة الحقيقة ويتعديل المسيحيين نعم نعم دي مو مقرره وقيه هدف المسلمين هل ده يضرب بمشكله ومشكله يبنوا حفه وعلى بمشكله الايه ويقروا الايه اللي هي والله مش عارفه المخامر اللي هي اللي هو ربنا الرسع فلا تحل لها حتى تنتح زوجا مغايرا وبقول لك ان ده زينو يا أخي هؤلاء مجرمون هؤلاء مجرمون ويجب على المسؤولين عن النيلسات أن يتقوا الله في المسلمين ولا يضللوا العباد فإن الذي يترك أمثل هذه القنوات القذرة تنشر الفساد مساعد فيه بلا شك ورب الأزة يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسم والعدوان فنناشد الصالحين المسؤولين عن, قناة سات عن القمر النيلسات أن يتقوا الله وبعد هذه القذورات فإنها في سجل سيئاتهم إذا بقيت هكذا تطعن في الدين وتضلل عباد الله السلام عليكم السلام عليكم, عليكم السلام ورحمة الله شكرا مصطفى نعم ربنا يزالك سيك وينفع بك يا رب وياك وياك تفضلي دلي عليك حقق منك طلبك ممكن تدعي لي والزوجة الله يغفر لنا ولك ويغفرنا وإياك وأصلح ذات بين المسلمين. يا وي ربنا يستعملني ولا يستبدلني. اللهم امين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مولانا. الحمد لله. اكرمك الله يا سيدي. وياكم. عندي سؤال يعني محيرنا جدا في بعض الناس يربوا فراخ وتخرج منهم ايه النفايات بتاعتهم مستقبلا كلام من هو عاوزين في بعض الناس بيشتروها على أنها سماد للارض، فبيضطروا إن هم يضعوها لمن يضعها للأثمار تربية للأثمار، ووبعد كده طبعا بيأخذوا النافك من الأموات اللي فراخ ويضعوها لي كطعام، وطبعا الشيء يعني صاحب الصاحب المك... الشيء نفسه بيسأل بيقول حلايا حرمة أنا بعطيها ليهم على أنها سماد للارض. فأعمل اذا كان يعلم أنها ستباع للإضرار بالمسلمين لا يجوز له ان يساعد على الإثم والعدوان لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والله أعلم فذا كنت أعرف مآل ما المشتري الذي يشتري مني اشترى مني سكينا يوهمني أنه سيطبخ به قطبي طعام الطعام وأنا متأكد أنه سيزبح به شخصا لا يحل لي بيعه ولا يحل لي التعاون معه والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل ما حق المشاركة في المسابقات الدينية وغير الدينية في القنوات الدينية وغير الدينية ألمان بأننا نحشر أو نربح وندفع على هذا مبلغ ألا يعتبر هذا من الميسر وجزاكم الله خيرا وجزاك الله مثله هذا حرام ولا يجوز وهو ضرب من ضروب الميسر القنوات التي تجري مسابقات وترسل أسئلة والمتصلون يتصلون ودفع أموالا مقابل الرسائل التي يرسلونها هذا يدخل في المحرم بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا يا شيخ سؤالين لو سمحت هل الكلب الحراسة موجود في العمارة هل الكلب اللعابه ناجس لأن في مقولة بتقول الكلب الحراسة غير نجس والسؤال الثاني لو تسمح هل السقطة يعني كانت حامل وصقطت هل تعد انها مثلا ولدت ولد ومات وجزاك الله خيرا في اي شهر سقطت في اي شهر يعني ممكن الشهر السابع يعني أنت تسألي عن أي يعني عن أي الأمور المتعلقة بالساق تسألي عن ماذا؟ لا يعني يعني مثلاً كان في مقولة بتقول إن أو أو أنا كنت أعرف كده طول عمري إن مثلاً واحدة لو حامل في الشهر الثاني أو الثالث وصقت كأن لها ولد اتولد ومات أنت تقصدي من ناحية الأزري يعني؟ أيوة. نعم نعم. يعني نفع بيتل أنجزك الله يرحمه. أما كلب الحراسة فنجس كسر الكلاب نجس كسر الكلاب. اما الحامل التي اجهضت هل تساب نرجو الله لها الثواب وهنالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن في سندي ما قال السقط يجر بسرر امه الى الجنه لكن سنده متكلم فيه او ضعيف على التحقيق والله اعلم السلام عليكم السلام ورحمه الله تفضل الحمد لله سعيدين شاء الله الدعاء ليبيا إن شاء الله بارك الله فيكم وحل الله الأمن والأمان ببلادكم الله فيه. السلام عليكم السلام عليكم السلام الله نعم الطلب يا شيخ في بعد كده حضرتك الطلب الاولاني بالله عليك تدعي لودي وكل السامعين انه مريض بالسرطان الله أطفال الله يعافيه، الله يعافيه، الله يسلم عليه. الحمد لله السلام إن محمد حسين. الله يسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. إني أحبك في الله يا شيخ والله. الله الذي أحببتنا من أجله. والله العظيم، يبارك الله فيك يا شيخ وأسأل يعني الحمد لله على الله أن الله يسلم. له و أبي حافظ شاء الله. اللهم وذلك الشيخ ان شاء الله تدعي لي اني الان في كتاب الله تدعو لي بتثبيت الحفظ ويسر الحفظ ان شاء الله الله يثبتنا واياك ويكرمنا وياك شيخ شيخ لي بعض النصائح لكي في حفظ ان و... تسمع قول الله دعائي بتيسير الحفظ بارك الله فيك الله الله. ورحمة الله. عليكم الله السلام وبركاته يكفيك أن تعلم ان الله قال في كتابه الكريم ثم ورصنا الكتاب الذين اصطفين من عبادنا وقال قبله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته وقال, وقال عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها هذا ولقد قال صلوات الله وسلامه عليه إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيا فمن وسائل تثبيت الحفظ بإذن الله أن تسأل الله ذلك وأن تتلوه آناء الليل وأطراف النهار خاصة في صلاة الليل فإن ناشية الليل أشد وطئا أقوى مقيلا. والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم لو سمحت فضلت في الشيخ عزيز أسأل حركك في اللي هو الزي أنا أرد أن على عليك النقاب وولدتي عايزه تخليني قلب الجيبة وعلى البنزة وعلى الحمار هل يجوز واذا كان يجوز فهو اللي... لا لا لا لا يجوز لا يجوز لأن الجيبة تجسم الجسم فالبسي النقاب والبسي ثوبا سابغا والطاعة في المعروف فاسأل الله أن يهدي لك أمك الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف بارك الله فيك فالبسي ثيابا سابغا واستتري وغطي وجهك وهذا أقرب للتقوى وألزم لسيرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبعد عن فحش والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام نعم فقالة الشيخ أنا عايزة أسأل على سنن الرواتب مثل صليت الظهر في أربع ركعات قبل صليت الظهر سنن الرواتب عايزة أعرف متى بالضبط يتصليونها هل هم بين الآذين وقيام الصليت وإلا مثلا إذا أنا في الشغل واخرت مثلا لحد القيام ولسه ما صليتش هل فيني أصليهم قبل الصلاة وإلا لازم وإلا أصلي على طول الظهر ما أصلي لا إذا كنت ستصلي في المسجد في الأربع قبل الظهر بين أذانه وإقامته إذا كنت ستصلين في أي مكان آخر فبين إقامة صلاتك إلى أن تصلي الفرض قبيل قبل قبل الصلات السلام عليكم عليك عليكم السلام بي الصحيحة الحمد لله الاتصال عشان الشيخ محمد خماسين الله يعافيه من السوء المكروه أهل السلام عليكم الله يسلمك وسلمه نورنا نور دنيتنا يا أختي لا تسرفي لا تسرفي في السنات الله يشفي دعيله دعوة أبرك من أبرك <تصفيق> إذا دعوة أبرك من <تصفيق> الله الله يديك يا رب إخواني <تصفيق> اكثر من الدعاء لمرضى المسلمين وللمشايخ وللعلماء اولى من السناءات التي تحدث فيها تجاوزات تخالف الشريعه بارك الله فيكم السلام عليكم, السلام عليكم. نعم الشيخ. الحمد لله اني احبك, في الله. أحبك الله الذي احببتنا له في سؤال بعد ان اخذتك هل يجوز ان أنا اخذ قرض من, من صديقي على سبيل انها شغاله مقابل نسبة معينة من من ص الصي... دون أن يكون هو شريك في السيارة لا يجوز لا يجوز لا يجوز إما قرض وإما واما مضارب إما قرض وإما مضارب نعم ماياك السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله أسألك بالله تديني الله يوفقنا وياك تفضل يا شيخ أنا لو خطب وكتب كتابي هم وقبلت خطيبتي ونزل مني ماي هل أنا اسم على شيء على كل لا تسم واغتسل ولا تسأل هذه الأسئلة بهذه الطريقة تي. بارك الله فيك على العزام يعني خلي عندك حياء بعض الشيء العزام ليس السلام عليكم السلام عليكم سامعك يا شيخ عليكم السلام يا شيخ أريد أن أسألك يا شيخ سأل عندنا أخ يعني أبي ترك لنا بعد ميت و... وحانوت يعني للتجارة وذلك الحانوت يعني أنا الذي بنيته يعني بمالي الخاص بمالي الخاص عندما توفى أبي عفوا متى بنيته قبل وفاة الوالد أو بعد وفاة الوالد قبل وفاة الوالد يعني بأشهر قليلة هل خصك الوالد به لا لا لا عطاني يعني موافقة في البناء فقط لا هل خصك به كتب لك شيئا به أو وعدك أن هذا الحنوت لك أمام إخوانك الشهود لا لا إذا الم الموارث لا لم يعذب إذا طابت نفوس الورثة لا هذا لا يسمى أنه لك الآن إذا تنازع معك الورثة فلهم حق في المنازعة أما إذا لم يتنازعوا معك فعل ما تفقطوا عليه والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم رحمة الله عليكم السلام رحمة الله وبركاته من فضلك يا شيخ والله أنا عايزة أسأل سؤال تفضلي يا أختي أنا عندي في مال يعني عندي أنا متمن عليه ولي جميلة رب سأيتان يعني وتطلب مني سلسة يعني بتوضعها بس أنا بابقى دايما مرتفع أنا بادقالها يعني لا تعطي من الأمانة التي عندك شيئا لأحد يعني يعني مش هيبقى مقصرة في حق لا لا لا تريك لا أنت مستامنه أن أودعت عندك مالا ألف جنيه مثلا جاءت سائله تسألك شيئا لا تعطيها هذه ليست أموالك وإن الله يأمركم أن تعد الأمانات لا لها وقد تحدث مماطلات فتقعين في حرج فلا تقربين الأمانات التي عندك للناس السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ عندي سؤال سألي ما حكم أني أعمل في الجامعة أستاذة الجامعة مع العلم أني لا اختلط برجال فقط مع الأساتذة فقط مع الطلاب لمساعدة مثلا البيت أنا مرأة متزودة لأن زوجي يكفيني فقط في المأكل والملبس يعني أنت تعملين في الجامعة تدرسي رجال الجامعة. نعم نعم يعني الطلبه شباب شباب جامعي. هناك اختات بنات و طلاب يا جماعه انصحك بالقرار في بيتك اذا كنت تستطيعين القرار السلام عليكم وإذا عرب... نعم. وإذا... سؤال ثاني تفضلي سؤال ثاني كيف اعالج مشكله الكبار مع زوجي أرى أنه متكبر قليل عليا. اسأل الله علي. س... اسأل الله سبحانه نهديه وذكريه ذكريه برسول الله الكرام وأنهم كانوا أشد الناس تواضعا. ذكريه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تواضع أحد لله إلا رفع. وإذا كانت سائر اخلاقي طيبة وفي هذه الخصلة فدع الله له بالهداية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضل. شيخنا أفضلك الله وأعلى الله قدرك في الدنيا والآخرة وإياكم ربنا أبارك فيك واحفظك ونحن نحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا له اللهم أمين ومشاء الله تبارك الله عليك يا شيخنا يعني يعني إذا بقوله كده فقاست الأخ اللي هو الذي الل ليس عنده حياء وأنا بس أنابه أنا. على شيء أن من الممكن أحد من غير المسلمين أن يتصل على فاضل جليل مثلك ومثل غفر, مشايخنا. غفر الله لنا ولكم اللهم امين وربنا يهدي وهذه حملة شرسة لا يرعون ولا يتركون سبيلا اعداء الإسلام إلا وهذا اعتبر هذا الاتصال من هذه الحرب وبارك الله فيك وتحياتنا ودعاءنا بالشفاء لمشايخنا جميعا فضيلة الشيخ أبي اسحاق وفضيلة الشيخ أبا أحمد محمد بن حسان وفضيلة الشيخ فوز السعيد وجميع مشايخنا بارك الله فيك ونحن نحبك ونجلك في الله احبك الله الذي احبتنا له استجاب الله دعاءك في مرضى المسلمين وفي أهل العلم اللهم امين وأحسن الظن فقد يكون لا كسالا سالا سأل سؤالا وليس من ورائه كبير شيء فلا نرجم بالغيب بارك الله فيك وحفظك السلام عليكم عليكم السلام على ورحمه تفضل كيف حالك يا شيخنا الحمد لله نسألك لك الدعاء احنا نحبك في الله ونسالك الدعاء احبك الله الذي فيه تفضل بارك الله فيك. الله يوفقنا وياكم. آمين يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول هل يجوز تأخير صلاة الجمعة؟ فانتهي قبل صلاة العصر بعشر دقائق دون وزر؟ هذا مكروه كراهية شديدة جدا أما عنها فصليت في وقتها. ما تفسير رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام؟ أقول إذا رؤي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام فهناك قيود وضعها علماء يضبطون بها قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأني في المنام فقد رأني فإن الشيطان لا يتمثل بي من هذه القيود أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية فمثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابيضا فاذا راى الشخص في رؤيا مناميه شخصا زنجيا وقال انا الرسول ليس هو بالرسول قطعا ثانيا الرسول على خلق عظيم فاذا رايت شخصا في المنام بذيء الاخلاق ويرد الى ذينك انه الرسول فليس بالرسول لان الله قال في شان الرسول عليه الصلاة والسلام إنك لعلى خلق عظيم أيضا في هذا الصدد نعلم أن الرسول لا يأتي شخص في المنام ويقول له لا تصلي لا تصوم رمضان فإذا الرسول وقد أمرنا وتواترت الأوامر إلينا عنه أنه أمرنا بالصلاة والصيام إذا رأيت شخصا في المنام يؤمرك بأمر مخالف للشريعة قال لك لا تصلي أو قال لك يسرق ليس هذا بالرسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه الضوابط ضبط بالعلماء معنى قول النبي من رآني من رآني أي بصفاتي أخلاقي وأوامري ونواهي ونحو ذلك السلام عليكم وعليكم السلام عليكم نعم الحمد لله الله خير الله يبارك فيك يا بس سؤال بعد كنت كنت بقول توصل يعني فوصلت لها كذا كذا وأنا قلت والله العظيم قلت ما رجعت نفسي نفسي قلت بس لما نفسي نفسي قلت حلفت غير غير عمدي يعني أنا على ما وبعد اتضح اللي أنا قلت الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله بعد فالحالف ناسيا او خاطئا لا شيء عليه وقد أودعه بعض العلماء في تفسير قوله تعالى لا يؤخذكم الله باللغو في ايمانكم قال فريق من أهل العلم كعائشة رضي الله عنها والجمهور هي قول الرجل لا والله بلا والله تفضل لا والله شكرا فهذه لغو يمين ألحق البعض بها يمين الناس أو المخطئ فمثلا شخص آت من بعيد أقول أقسم بالله أن هذا فلان فيأتي ويكون شخص آخر أنا بنيت على غلبة ظني فلا كفارة علي ولا إثم وكذلك شخص نسي قال والله ما أكلت بالأمس وهو قد أكل ولكنه نسي لا كفارة عليه ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت قد السلام عليكم السلام عليكم. عليكم السلام معلش يا شيخ كنت بس كنت سمعت حضرتك درس اللي هو قتل الدم يعني ربنا سبحانه اول ما يقدر فيه يوم القيامه الدم فحضرك الرجل اللي قتل نفس متاب إلى الله في, آية في القرآن بتقول يعني إن المؤمن أو الإنسان اللي يقتل إنسان بغير هيبقى مؤمن متعمدا في وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعني مش هيخلد في النار كلما كان فيه قلبه زرة ايمان من, من والشغال والشغال طيب والشهال الثاني بعد ايزاني حضرتك يا لو انسان مثلا بيناقش واحد مثلا جاري مثلا بينقشني في الدين وبحس منه ان هو مستهتر وان هو بيقعد يتطلق علي هل ان هو لو جي يكلمني في الدين تاني ما ردش عليه وما كلموش ولا احاول اجاهده <تصفيق> واخر حاجة يا ريت حضرتك بس نعرف خطبة حضرتك إن شاء الله أو القناة تبقى عاملة على شريك الرسائل كده الخطبة بتاعتك نبقى عارفين ما فين جزاك الله كل خير وياك. السلام عليكم, عليكم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأقول وبالله التوفيق لعلى الأخ لم يصغ الصياغة الجيدة لسؤاله فأوضح بمزيد من التفصيل شخص قال لا إله إلا الله وعندنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا اله الا الله دخل الجنه وشخص قاطع للرحم وعندنا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه قاطع فهل ان القاطع يقول لا اله الا الله هل اطبق عليه حديث من قال لا اله الا الله دخل الجنه او اطبق عليه حديث لا يدخل الجنه قاطع فهنا للعلماء جمع للسنة السنه والجماعه بعد ان شذ فريقان شذت الخوارج وقالوا لا يدخل جنة قاطع مطلقا وشزت المرجئة قالوا من قال لا الا الله يدخل جنة بل ويكون على إيمان كإيمان جبرائيل ما, ما عمل وكلا الفرقتين من فرق الضلال أما اهل السنه والجماعة فجمعوا بوجوه من الجمع فقالوا لا يدخل جنة تحتمل احتمالات لا يدخل جنة دخولا أوليا مع الداخلين الأولين إلا أن يأخذ نصيبه من العذاب إلا إذا غفر الله له لا يدخل دخولا أوليا الدخول الجنة على مراحل أول زمرة تدخل الجنه على صورة القمر ليلة البدري وفي الحديث الآخر وأصحاب الجد محبوسون فهناك أقوام يدخلون الجنة قبل أقوام فإذا قلت لن يدخل الجنة قاطع يمكنني أن أقول لا يدخل مع الداخلين الأولين إلا إذا غفر الله له أو إلا إذا أخذ قصته من العذاب والله أعلم فعلى ذلك أمر القتل أيضا في هذا الصدد من العلماء من حمل آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم على المستحل وقال الطبري فجزاؤه إن جازاه ربه الجزاء المستحق جهنم ولكن فتح الله أبواب التوبة والعفو ولقد قال تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا أما إذا كنت تناقش شخصا مستهترا تذكره بالله واياته ويسخر فلا تفعل لا تستمر في المناقشة معه هذا ولقد قال فريق من المفسرين في تفسير قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى قالوا فذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع أما إذا رأيت أن الذكرى لا تنفع فقف حتى لا تولد مفسدة أعظم والله أعلم أما عن الخطب والدروس فيمكنك مراجعة الموقع الخاص بي ففيه مواعيد الدروس وأماكن المحاضرات وأماكن خطب الجمع فلعله من المتعذر على بعض القنوات أن تعلن شيئا من هذا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام وحبك الله شيخ حبك الله شيخ. أبي سعال خاصة شيخ إذا أكرمت رقمك خذه من الإخوة في غرفة التحكم وإن تعذر عليك الاتصال أرسل رسالة وإن شاء الله أتابعه معك السلام عليكم عليكم السلام نعم من فضلك شيخ أن أعليه سؤال بعد إذن سعادك صدل أنا كان في سائق العربية عندي وتوفى الله في حدث الله يرحمه أمين رب العالمين فماذا أصنع معه أولاده وهل علي الصيام ولا لا عليك أنت لماذا يعني صاحب عربية يعني في من... علي أزرف حاجة. صاحب صاح... صاحب السيارة الذي استأجر سائقا يسوق له ومات السائق في حادث صاحب السيارة ليس ملزم بأي شيء لست ملزما بأي شيء إلا إذا استطعت أن تكرمهم لوجه الله من غير إلزام عليك بشيء أكرمتهم بارك الله فيك وما يفعلوا من خير فلن يكفروا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته سيدي في الرحم الفاسقة التي تلبس لباسا غربيا وهي كل ما ننصح لها في الله تعالى وأنا الوحيد في الأسرة الذي ينصح لله ويطلب تقوى الله ويأمر أهله واخواته وبنات إخوته بالحجاب واللبس المستور فعندما يعني كنت دائما يعني أطلب منها اللبس المستور كانوا يلبسون ويصرون على المعصيه وعلى اللبس المفضوح عندما ذهبوا إلى أمريكا وسافرت مع زوجها إلى أمريكا لبست لبسا يخالف وجه الله تعالى وكل الأسرة مجتمعة على هذا ما عداها الأبد الفقير الآن عندما أنا أقطع هذه الرحم الفاسقة رأيت أنني يعني من وجهة نظري هذا ليس يعني من وجهة نظر الدين من وجهة نظري المتواضع رأيت أنني عندما كنت أنا أسمع من أطراف هذا مكره بربة مكره تصل فيكي وبتمشي الأمور انسي الموضوع بمعنى صح وجدت إنه أنا إذا تصلت فيها وجاملتها في حتى المناسبات والأعياد وإلى آخره هذا يدعو إلى إنه خلاص يعني الأمور مشت وخلاص يعني هذا زي كأنه ختم ويعني انضاء بالتطبيع على الكفر فهل صلة بها هو من بعد الدعوة إلا قطع الصلة وحتى كنت أمر أمي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فمسألة الهجران الأمر فيها اجتهادي مسألة الهجران هجران أصحاب المعاصي الأمر فيها اجتهادي مبني على المصلحة المتوقعة أو على المفسدة المترتبة فإذا كان وجرانك لها سيكون رادعا لها عن هذا الفساد التي هي فيه ومن باب نصرتها ظالمة فهي ظالمة لنفسها بهذا التبرج المزري المغزي ومن باب التناهي عن المنكر إذا كانت هذه وجهتك التناهي عن المنكر ونصرتها ظالمة بمنعها من الظلم وكذلك لرادعها حتى ترجع إلى الحق فلك ذلك ولكن نيتك واستمر على ذلك حتى يدي الله وان كنت تتوقع انك بسبب القطيعة ستؤدي الى فساد اعظم فساد أعظم وان تنحرف وبدلا من ان تقف على حد التبرج ستخالط الرجال وتفعل المحرمات فالمساله مبنيه على اختيار اخف الضررين ولكن والمسألة محل اجتهاد وبالله التوفيق وعلى كل جزئية من هذه الجزئيات دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام والله أعلم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم الله وبركاته تقبل الله يقولون ان الله الله يقولون ان عليك يقولون ان بمثله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون أسمع من التلفزيون أنا الله يقولون ان الله ومتقدم لبنتي الله لبنتي. ولكن انا المتزوجين او المتزوجين او هو كويس لكن حاجة واحدة او رغاي او المتزوجين او المتزوجين او المتزوجين او المتزوجين او ويسألنا او عشر مرات وزياده خلاص اذا كان مريضا ابحثوا عن غيره ابحثوا عن غيره يتوافق معكم بارك الله فيك فالارواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف السلام عليكم السلام عليكم يقول تقول السائله هل يجوز ان ادعو الله بان يرزقني زوجا صالحا عاجلا نعم يجوز يجوز السؤال بالرزق العاجل وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا غيثا مغيثا عاجلا غير آجل فيجوز الدعاء بتعجيل الرزق اللهم امين ايضا تقول السائله إنها متضررة نفسيا من النقاب في المنزل هل تخلعه في ال هل تخلعه في المنزل أنت مع زوجك لا ترتدي النقاب أما خارج البيت فعليك بالنقاب واصبري وصابري بارك الله فيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ نعم سأل الله أن يشفيه خان الكرم الكرام الله يا شيخ اليوم بالشفاء زي ستعمل عملية الله يعز الله بالشفاء والعافية السلام عليكم السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام طلع ممكن أكلم الشيخ. معك تفضل. ألو. تفضل يا أخي الكريم. أكلم الشيخ ممكن. معك تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام رحمة الله. شيخنا. عندي سؤال بدون زحمة. أنا موظف أطلع الصبح أخلي جلبراسي. فيصير صلاة الظهر ما أقدر أصلي لأن الجلبراسي قالوا يمنع الوضوء. فأردت سأل عن حكم هذا الشيء. لا جلبرا برا... <تصفيق> الجلبراسك امسح عليه لا بس إذا كاتخيف الطبقة امسح عليه الرسول لبد رأسه عند الحج والتلبيد أن يضم بعض الشعر إلى بعض بشيء يشبه الصمغ يقال له لباد فالرسول لبّد رأسه عند ذي الحليفة إذ قال إني لبّدت رأسي وخلّدت هدي واستمر ملبدا شعره إلى يوم العاشر من ذي الحجة أي استمر تقريبا خمسة عشر يوما وليلة ملبدا شعره ومن ثم كان يمسح عليه السلام عليكم فإذا كان ما ذكرت يشبه اللباد فلا بأس السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام إن فضلا تفضلك الشيخ هو فعلا الملايكة في السماء تستغفر لأهل الأرض وهل بتستغفر للناس كلها والناس كويسين بس الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض ربنا وسأت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته نعم شيخ انا الله لو سمحت تبارك الله فيكم هناك يعني رجل يعني انجب طفلا مغوليا فهو يعني يعاني ومريض هذا الطفل و... ويجري له بعض العمليات وهناك حمله اخر فهو يخشى ان يكون هذا الطفل المغولي مثل هذا الطفل الاول يعني فهل ان تم اجهاض هذا الطفل فهل هذا الجنين يعني هل هذا يعد حرام شرعا ام له ذلك وجذا منافع الله في, الله في الله اي الله شهر كان, كان في اي شهر يا اخي الكريم في أي شهر نعم هو الآن الان شهرين ونصف انصحك بعدم انزاله عدم إنزاله. الله يبارك في امرك السلام, السلام, السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا شيف. الحمد لله أه المعروف بالحرق هو حرق السيارات نعدي نشتري مثلا سيارة من واحد التحصالة ونحرقها إلا أنبيحها مثلا ابن عمه عامل صاله ثاني بجنبه نشريع منه ونبيحها له على طول في نفس الوقت فأنا عايز فلوس مثلا منها هذه يبدو أنها حيلة من حيل الربا أما إذا بعتالي شخص غريب بعيد فلا بأس أما هذه الصورة التي تذكرها فيبدو أن حيلة من حيل الربا جنبنا الله وياك الشر والحرام السلام عليكم الصاحب الصال الصالة الثانية هو ابن عمه في ال في الأصل يعني تابع الصالة الثانية أيوة م من أقول لك يبدو أن هناك تواتر واتفاق فهذا التواتر والاتفاق يمنع لأنها ستكون بمثابة القرض والسلعة فقد دخلت كوصية في هذه الطريقة أما إذا خست نفسك وبعتها في مكان بعيد آخر فلا كذلك أما بالتوصيف المذكور في حيلة من حيل الربا لا تفعلها السلام عليكم سلام الله بركاته نعم في وعدة كان تبحى أمام و... وكان في وعدة فيها الروح وحطت عليه المياه الغالية أن الفقيرة وبعد أنها كان متعرفش وأن أسلحت حلال الحرام قاعد السؤال مرة ثانية بارك الله فيك في واحدة كان دبحة حمام دبحة حمام اي وبعد وكان في واحدة في الروح وكان حطت على الماء المغليه وكان ما تعرفش وطلعتها بسرعة وماتت خلاص لا اذا كانت لا تدري وكانت جاهلة لا اسم عليها لكن اذا لم تكن جاهلة تأسم لتعذيبها هذه النفس والنبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فاحسنوا القتل، إذا ذبحتم فاحسنوا الذبيحة، قال يحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول هل جلب المنافع أول من دفع المفاسد؟ هذا الكلام لا بد له من التفصيل. ما هو حجم المنفعة المترطبة وما حجم المفسدة المدفوعة هذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنيبوا وما أمرتكم به فأتم منه ما استطاعتم والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كنت بكلم حضرتك من شوية صدر يا ولدي الله يبركتك يا ابني بالنسبة للعريس اللي جاي البيت يعني هو ملتزم والناس قالوا عليه أنه كويس بالنسبة من... لي بالنسبة لي أنت بتقول أنه عريس رغاي ويعيد السؤال عشر مرات قل... قلت لك بحث عن عريس آخر يعني دعوها يجيب أهله بكرة هو بيسألنا أسئلة والسؤال يعيده تاني السؤال يعيده تاني خلاص يعني ما قدرت أتكلم لأن معرفتي به قليلة وأنا كلمتك بناء على توصيفك للشخص السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام كيف حكاك شيخ مصطفى؟ الحمد لله شيخ مصطفى بارك الله فيك جمعنا وياكم في الفردوس والسرعة من الجنة إن شاء الله وإياكم الله مامين شيخ مصطفى كلمة الورود بين في الآية من سورة، في الآية في الآية 98 من صورة الأنبياء قول الحق تبارك وتعالى حصب جهنم أنتم لا واردون وبين الآية في صورة مريم وين منكم لا واردها فما الفارق بين كلمة الورود في الآية هذا والآية هذا هذا السؤال والسرعة إن... شخص شيخ صبرا سمحت ما حكم النوم عن البطن وما حكم الأكل باليد اليسرى والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأكل باليد اليسرى أراه حراما وإن كان من العلماء من يرى الكرهية فقط لكن ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه على الرجل الذي تكبر لما قال له كل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت فما رفعه لا في لقوله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها فأجنح إلى القول بالمنع في حال عدم في حال الاستطاعة أن تأكل باليمين يمنع الأكل بالشمال وهناك قولا لعلماء قول بالتحريم قول بالكراهة أختار القائل بالتحريم للنصوص المذكورة أما النوم على البطن فالحديث الذي ورد في شأن النوم على البطن وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه نومة يبغضها الله نومة المغضوب عليهم أو نومة اهل النار الحديث ضعيف على ما أختاره في هذا الحديث من طريق رو يقال له يعيش ابن طهفه أو ابن طهفة والحديث لا يثبت هذا الذي أختاره فعليه لا أرى مانعا ثابتا من النوم على البطن أما عن الجمع بين قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون وقوله تعالى وان منكم الا واردها فكلمه الورود كغيرها من كلمات القران احيانا تطلق على الدخول في الشيء كما قال تعالى في شان فرعون يقدم قومه يوم القيامه فاوردهم النار أي أدخلهم النار واحيانا تكون كلمة الورود بمعنى المرور على الشيء أو الوقوف عنده وعدم الدخول فيه قال تعالى في شأن نبيه موسى عليه السلام ولما ورد ماء وجد عليه أمة من الناس يسقون فقوله تعالى في سورة مريم وإن منكم إلا واردها قيل المرور على الصراط المرور على الصراط ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمس النار أحدا قال إلي الله أوقم عفوا هذه الأخيرة لها فقه قال فريق من العلماء لا تمس في تفسير الورود في تفسير الورود في قوله وإن منكم إلا واردها قال المرور على الصراط وقال آخرون يدخلونها تكون عليهم بردا وسلاما هذا والورود في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي حطب جهنم هذا في الكفار والله عالم السلام عليكم عليكم السلام يا مهندورك يا تزوج حديثك مستقبل الحمد لله كملين بحديثك سؤال اتفضل أنا كنت مقدم على الزواج فخطت خطت فتاة وأثناء جلوسي معها في وقت الخطوبة مع مراعاة الشرعية بضوابط الشرعية اشتريت عليها الحقوق التي اشتريتها الشرع لي من سمن وطاعة وبر, وبر الزوج وبر والدي فبعد واتفقنا على ذلك ثم توقلت على الله وتزوجتها كتبت الكتاب بعد كتب الكتاب انقلب الحال رأسا على عقب لم تسمع الكلام وتعاند وتستكبر وما محتوى من أمر إلا وجدتني فيه ما السؤال يا أخي؟ السؤال تلوقتي أنا يعني هجرتها في الله بسبب هذا الأمر وبسبب ما لم تفعل ما شترت اشترتها عليها قبل الزواج طيب فهجرتها في الله فإن تطيع أو, أو تطلب التلقظ لما هي التي لا ترد على كل صح. على كل مسألتك قضية تنظر لأنك ستريد بيان الوجه الحق في المهر والصداق، فارجو أن تأخذ رقم الهاتف وتتواصل معي والإخوة يستاذنون في فصل قصير ونعود إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فتاوى الدين أنوار و... سنعود إن شاء الله بعد أدان المغرب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا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 اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته أرسلنا كإلا رحمة للعالمين الرحمة <تصفيق> عدنا بفضل الله, بفضل الله <تصفيق> فتاوى الدين أنوار وللإفتاء اسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فاستطرادا في الأجوبة على الأسئلة الوريدة الإخوان في قناة الرحمه وفقه الله لكل خير أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة يقول السائل هل قتل القطة التي تؤذيني وأولادي يرتعبون منها حرام إذا استطعت إبعدائه إلى مكان بعيد عن البيت فعلت وإلا فإذا كانت مؤذية وتعذر, وتعذر تفادي الضرر منها جاز قتلها والله أعلم والقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لذغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأخرق فأوحى الله إليه أن لدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح ألا هلا نملة واحدة والله أعلم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا النفاذة لو سمحت بارك الله في في يا رب لو سمحت لو في هذا يعني بنتحدث عن منكرات الموجودة في العالم وكل واحدة بتحكي كده يعني في مجرد حديث يعني مثلا عندها أختها يعني مش طعبي مع زوجها أو يعني عندها مشاكل بتقول يعني مثلا أنا بنصح أختي بتعمل كده يعني حديث عادي هل هذا يعتبر غيبة أم لا؟ إذا كان الشخص معروفا الذي تطعنون فيه في غيبة إن الغيبة تذكرك خاك بما يكره أما إذا كان مجهولا لدى الجميع فحينئذ لا بأس لكن على كل قال تعالى الذين هم عن اللغو معرضون فأعرضي عن اللغو بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام رح طل الله بركاته شيخان الكريم سؤال الله كريم اتفضل وبارك الله فيك فباخلي حضرك أدلت بصوتك في الانتخابات نحن محافظتنا لم لم يحصل فيها إلى الآن انتخاب حضرك حتشارك إن شاء الله الله أعلم السلام ربنا. عليكم السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام رحمة الله. تفضل. تفضل. بس. أول سؤال أنا ملتحديلي 8 طشكور. نعم. السلام عليكم يقول أو تقول السائلة قبل الحيض بيوم أو اثنين أجد إفرازات إفرازات بنية أو سوداء قبل الحيض ولا أعرف ما حكمها وتزعم أنها آنسة أقول وبالله تعالى التوفيق هذه الإرهاصات التي تكون قبل الحيض الاعتبار لها إنما بداية الحيض دفعة من الدم الأسود ذو الرائحة الكريهة تنزل في وقت نزول الدورة والله أعلم فالإرهاصات التي قبل ذلك الاعتبار لها وبالله التوفيق السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم الله وبركاته عندي ش... سؤال يا فضيلة الشيخ يتعلق بالحديث الحديث القدسية بالله كيف, كيف كيفية نزولها على الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الحديث القدسية إننا نجدها مكتوبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هذه إلهام هذه إلهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبعض يقول إن جبريل نزل بها أيضا فالله أعلم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله كيف حالك الشيخنا الحمد لله كيف صحيتك نحمد الله ونشكره الشيخنا حضرتك تبيني اتصلت بحضرتك من شوية وحضرتك التشهدت بالآية السرطة غافر والترها الذين يحملون العرش حوله يصدحون بحمد ربهم ويمنون هذه ويستغفرون للذين في الارض ويستغفرون للذين أمنوا أيها لأنها كانت سؤالها أن تستغفر الملكة تستغفر لمين قلت لمن في الارض في لمن في للذين أمنوا. على هذه يعني لمن في الأرض من المؤمنين واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلامة رحمة الله تفضلي لو سمحتي سمحت لي يا شيخ ببضعة أسئلة يعني أولها أن وبر القطة هل هو نجس أم طاهر نعم وبر القطة هل هو طاهر أم نجس وبر القطة طاهر وعندي سنة الفجر بالعريك يا شيخ قال أسمى إن الفجر ما هي سنة الفجر نعم سنة الفجر ركعتي الفجر هم, هم يعني هم نفس سنة سنة الفجر أم هي سنة الفجر يعني. لا لا ركعته الفجر خير من الدنيا وما فيها لو لم ينزلوها على سنة الفجر قصدي يعني سنة الفجر يعني سنة يعني في ركعتين قبل قبل الفجر ولا هي نفسها نعم نعم هناك ركعتان سنة ما تركهما النبي في صفر ولا حضر شيء ركعتين الفجر بعدين نصلي الصبح هذا صحيح أم يعني نعم نعم هذا صحيح سنة الفجر ركعتان يعني نقولها بعد صلاة الصبح لا إذا إذا إذا تكونوا إذا إذا لم تصليها في الوقت لعذر جاز ان بعدها وبعد طلوع الشمس بارك الله فيك هذا وآخذ السؤال ما الحكم في من لم تصم أيام كفارة اليمين قبل دخول رمضان مع قدرتها على ذلك عليها أن تعيد الأيام التي افترتها والجمهور يلزمونها بإطهام مع الإعادة لكن لا أعلم دليلا على الإطهام فعليها إعادة ما سبق فقط والله تعالى أعلى وأعلم كفارة اليمين عفوا من لم تصم كفارة يمين قبل دخول رمضان عليها فقط قضاء كفارة اليمين ذهب ظني إلى من عليها أيام رمضان السابق ودخل عليها رمضان الجديد لكن على كل هذه التي لم تصم أيام كفارة اليمين قبل دخول رمضان عليها قضاء الكفارة وليعلم أن الكفارة إطعام إذا عجزت عن الإطعام صارت إلى الصيام بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت فأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة وأن يبارك في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين له والمشاهدات ووصي نفسي وإخواني بتقوى الله والإكسار من ذكره والإكسار من الصوم في هذا الشهر الفضيل شهر الله المحرم هذا وكذا بالاستغفار مع الصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فتاوى الدين أنوار وللافتاء اسرار وحرور